وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار عود على بدء فيما يتعلق بأمراض القلوب وقد ذكرنا فيما سبق. أن القلب يمرض كما يمرض البدن بل مرض البدن تفوت به الحياة الدنيا ومرض القلب تفوت به الحياة الآخرة فحري بكل منصف عاقل أن يعرف أمراض القلوب ليتجنبها ولكن ها هنا نكتة جليلة تتعلق بالانتفاع بهذا الباب فإن كثيرا من الناس لا يتصورون أن قلوبهم مريضة أول أسباب الانتفاع بهذا الباب أن يعتقد المرء أنه مريض لكن إذا اعتقد أنه معافى فإنه يمر على هذا الباب ولا يعتبر به وقد ذكر الله عز وجل في قصص القرآن أن فيها العبرة والاعتبار أن يقاس ما مضى على ما يأتي ويقاس ما يأتي على ما مضى ولولا أن ما وقع في الأمم السابقة سيقع في المسلمين لما كان لذكر هذا القصص من فائدة فإنه لم يذكر في القرآن على أنه قصص ولكن لنعتبر به ولا يكون الاعتبار إلا إذا كان سيقع فينا مثل ما وقع فيهم وقد ذكر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لتركبن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. وفي كتاب الدلائل للسرقسطي، حتى لو دخلوا خشر مدبر، لا دخلتموه. فإن هذه الأمة ستركب سنن الأمم السابقة. وعامة المرض السابق كان يتعلق بالقلب والذي كان عليه أسلافنا أنهم كانوا يحذرون جداً من هذا الباب بخلافنا نحن فرق كبير أيها الإخوة أن يعلم المرء أن الكبر والحسد والحرص أمراض للقلب وبين أن يعلم أنه مصاب بها فإن المرء يعلم أن السرطان والكبد مود بحياة المرء بقدر الله عز وجل لكنه إذا علم من الطبيب الماهر أنه مصاب بالمرض سقطت قواه وخار عزمه وتغير لونه وفسد عليه عمره إننا بكل أسف نمضي في الحياة منزهين أنفسنا عن أمراض القلب لهذا لا يلتفت أحدنا إلا إلى الظاهر اللحية والثوب والنقاب وكراسة الدرس ومتن العلم أما أمراض القلوب فنحن نقطع أننا عنها بمنأة وأكاد أقسم بالله على هذا وإلا كيف ينام الليل من يعتبر أنه منافق وأنه مرائي وأنه متكبر كيف ينام إنما ينام الآمن المطمئن وأما السادة الأخيار فإنهم علموا أن للشيطان دبيبا أغفى من دبيب النمف وأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الأعمال قد تحبط والمرء لا يشعر فقال في غير ما آية أن تحضف أعمالكم وأنتم لا تشعرون لو قال وأنتم تشعرون لربما هان الخط لكن وأنتم لا تشعرون إنها محنة جليلة فانظر إذا مر المر على قوله تبارك وتعالى في أول سورة البقر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بالله أقرأ الآية أحد فقال أنا المعني بها والله قد نفى الإيمان عني قال محمد بن سيرين ربيب أم سلمة رضي الله عنه ما قرأت هذه الآية إلا وشعرت أنني ذلك الرجل ابن سيرين وهذا صحيح عن عمة السلف. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي ملائكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف. النفاق على نفسه ولقد أدرك ابن أبي مليكة عائشة وهم سلمة ولعبادلة الأربعة والمس بن مخرمة وبعضهم يصحح لقياه لعلي، فهؤلاء السادة الكبار يخافون على أنفسهم النفاق ونحن لا نخاف على أنفسنا المعاصي لو قال بعضنا لبعض يا منافق أو فيك نفاق فانظر كيف يحمر وجه أحدنا ويغضب ويقول أنا منافق وعند الله تجتمع الخصوم تحكم على ما في القلب إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر بابها أحدهما لا يفعل وحدنا هذا إلا من امتلاء القلب بهذا المرض لهذا لا نشعر به بل في الصحيح وغيره أن عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه أنشدك الله أسماني لك رسول الله في المنافقين هذا يقوله عمر يظن بنفسه النفاء ولم يستحضر الأحاديث التي في فضله لأنهم يعلمون أن للشيطان دبيبا وأن للنفوس تغيرا وأن الأعمال قد تحبط ولا يسعر المر أفكان هؤلاء كلهم يدعون أهو تواضع مفتعل أتمثيل كان عند الصحابة أم هو حقيقة الأمر حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه يخاف أن يقع عليه من منا ذلك الرجل بل نحن على الرحب والسعى نحن المنافحون عن الشريع أصحاب العقيمة الصحيح والمنهج السوي نحن حراس الدين وإلى أمثال هذه الكلمات التي لا تخرج من قلب سوي قال رجل للفضيل بن عياض ومالك بن دينار وبشر بن الحارث الحافي وإبراهيم بن يزيد النقع أربعة أربعة من السلف الكبار على اختلاف أعصارهم وأمصارهم كلهم قيل لهم يا مرائي يا مرائي فأجابوا جميعا بنفس الجواب إذا قيل لهم يا مرائي يقول ما عرفني غيره على رؤوس الأشهاد قالها لإبراهيم بن يزيد النخعي أمام طلابه وصرخ قال يا إبراهيم أيها المنافق فبكى إبراهيم وقال من أدراك باسمي بكى حتى رحموه ثم قام ودخل بيته أكانوا هؤلاء جميعا يمثلون أكانوا يدعون أكانوا يزعمون التواضع بل كانوا على الجادة يعلمون أنها أباهم وأقولنا في عقله كتفلة في بحر لعب به الشيطان حتى أخرجه من الجنة يقول الحسن البصري والذي نفسه بيده ما مضى مسلم أي إلى ربه ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه فما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن لا يامن النفاق إلا منافق صليبة هل شعرنا بهذا هل تبرئن أحدنا وهو يسمع هذه المواعد التي تهز القلب بعضهم يلعب في يده وبعضهم في أصبعه وبعضهم ينام ألا يكون هذا من النفاق لأن هؤلاء جميعا لو سمعوا طبيبا يذكر أعراضا لمرض السرطان وهي عندهم لن تفضوا وما قدروا أن يبيتوا الليل لكن إذا تكلمت عن القلب وهو ملآن بالمرض كأنك تتكلم عن رجل آخر عادي جدا يلعب في يده يضع أصبعه في أذنه ينكت في الأرض ينام كأن المعنية غيره لهذا إذا رمينا بالكبر والحسد ونحن ممتلئون به نغضب لكن لا غضب المؤمنين ولكن غضب المتكبنين غضب الحساد لكن السلف جميع الشافعي وأحمر ومحمد بن واسع وإبراهيم بن أدهم وبشر بن الحارث الحافي اتفقت كلمتهم مع اختلاف أعصارهم أنهم يقولون لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلينا فكان أحمد بن حمد يقولها كذبا وهو لا يشعر بها فكان بشر مخادعا، فكان الشافعي ممثلا، وهو يقول هذه الكلمة كيف خرجت من قلب الإمام أحمد؟ كيف نطق بها الشافعي لو كان للذنوب ريح؟ ما قدر أحد أن يجالس الشافعي؟ بالله أشعر أحدنا بهذا أن الذنوبهم من عظمها لو كان لها ريح لنفر الناس من بل لو تكدر حال أحدنا مع مراته أو مع أولاده أو مع الناس أو أصيب بحادث فقيل له وما أصابك من سيئة فمن نفسك يتعجب كيف من نفسك وهذا الثوب القصير وهذه اللحية الطويلة ومجالس العلم والدفتر والمحبرة والمحافظة على الصلوات والذود عن الشريعة أي ريح وأي ذنوب وهذا من امتلاء القلب بالامراض وما لجرح بميت إيلامه إن السلف جميعا هذا منقول عنه فلو تصور أن أحدهم يتواضع فهل يتواضع الجميع لو تصور أن أحدهم يخادع أكانوا جميعا خدعة وفي المسند من حديث أنس بن مالك في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص وسعد لما بات عنده في البيت ثلاثة ليالي ينظر هذا الذي بشر بالجنة فكان سعب يبيث ولكن كلما تقلب على الفراش ذكر الله عز وجل لم يكن صاحب ليل طويل فكان ابن عمرو وهو الذي كان يختم القرآن في ليلة ويصوم كل يوم احتقر هذا العمل لكن ما هو أراد قبل أن ينصرف أن يتعجب من هذا الرجل فلما ذكر له كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يرى منه كبير عمل ظاهر كبير عمل ظاهر فقال له يا ابن أخي هو الذي ترى غير أنني أبي وليس في قلبي غش ولا حسد لأحد فقال عبد الله ابن عمر ابن العاص الصحابي العابد ابن الصحابي المجاهد قال له تلك وهي التي لا نطيق لا يطيقها عبد الله العابد الصحابي الجليل ونحن نأمن على أنفسنا من الحسد بل لو قيل لأحدنا أنت تحاسد لغضب أشد الغضب أكان عبد الله بن عمر كذابا لما قال هذه الكلمة أو كان حاسدا حسودا وأنت مؤمن سليم القلب هكذا مضى لأنهم فتسوا عن أمراض القلوب فعلموا خطورتها ودقتها وأنه لا ينزو إلا الواحد بعد الواحد لكننا أهملنا هذا الباب فصارت القلوب ممتلئة بالمرض حتى لو عقد الشيخ مجلس علم يتكلم عن الموت أو الرقاء لنفض أغلب الطلبة أيديهم لأنه باب معروف لكن مصطلح الحديث الفقر يحضر في أول الصفوف لماذا؟ لأن أمراض القلب خفية وصلاحها لا يوجب عند الناس تعظيمه، لكن الفقه والحديث يجعل المرأة يعتل المناصب، فيدرس، فيشهر، ويكون فقيها ومحدثا وعالما يخطب ود وتقضى مصالحه ويصار في ركبه فلهذا يحرصون عليه ويأذعون أنهم مخلصون. وكذبوا انه العلو في الارض انه الكبر لكن الامتلاء الخلوب بالمرض لا تشعر به صرنا ننزه انفسنا من الصغائر وكان السلف يخافون على انفسهم الردة يقول سبيان الثوري وقد بكى بكاء شديدة قيل له اذكر رحمة الله وساعة العفو لأهل المعاصي قال او على الذنوب اخاف والله انها عندي لمثل هذه لقشة في الارض ولكنني أخاف أن أسلب الإيمان يقوله أمير المؤمنين في الحديث لهذا كان منهم الركع السجود وكان منهم أهل الصيام والقيام والذكر لكننا ونحن على الجادة لماذا نقوم لماذا نسرد الصوت لماذا نسبح ونحن على الجادة لكنهم خافوا على أنفسهم الكف فما دونه صاروا لا يقدرون على النوم ولا على ترك العبادة تريد أن تعرف أيها العبد ما حال قلبك قال قتادة السدوسي قلما سهر الليل منافق كم مرة سهرت الليل لم يقل قلما قام الليل فمن الممكن أن تقوم بركعتين. او باربع او بست لا تستغرق دقائق لكن سهر الليل هذه علامة نفاق لكنك بكل اسف لا نسهر ولا نتهم انفسنا بالنفاق ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل من الصحابة نام الليل حتى أصبح لصلاة الفجر فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وهو صحابي، فانظر لا نستطيع سهر الليل وهذه علامة نفاق ثم ننزه أنفسنا عن النفاق ألا يدل هذا على اشتداد المرض بنا كان الإمام رحمه, رحمة الله عليه وهو من المتوسطين إن لم يكن من الأقلين كان يصلي من اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة بالليل والنهار ثلاثمائة ركعة جرب وستعلم أنك شديد النفاق لأن قلبك لن يقوى على صلاة عشرين ركعة متواصلة بين الظهر والعصر أو بين البحى والظهر لا تقوى على هذا القلب لا يطيب لأنه مريض لكننا لا نصلي ويليت الأمر اختصر على هذا ولكننا لا نزري على أنفسنا يا ليتنا لا نصلي ونزري على أنفسنا ونمقط أنفسنا ولا ندع الإخلاص ولا التواضع ولا سلامة القلب وإذا رمي أحدنا بالكبر والحسد والنفاق لا يغضب يا ليتنا نفعل ذلك لكننا لا نعمل ولا نتهم أنفسنا بمرض فهذه أول علامات الموت لأن أول علامات النجاة أن يشعر المريض أنه مريض تدرون أيها الإخوة لماذا مرض الكبد والسرطان قلما يدرك لأن مراحله الأولى لا يشعر المرء بها فهو مريض بالسرطان وبالكبد، لكن المراحل الأولى لا يظهر المرض فيمضي حتى إذا فسد الكبد سقط الرجل ولا ينفع فيه العلاج هكذا القلب نحن لا نشعر بالمرض مع امتلاء القلب به حتى نوافر ربنا به. متى يحيى القلب إذا شعر له مريض؟ كما أن بعض الناس لسبب عار يتقيء دم أو يذهب ليتبرع بالدم فيكتشف حين حينذاذ أن عنده الفيروس. فلما يدرك المرض في بدايته نفع فيه العلاج فكذا علامة مرض القلب شعور المرء به شعور المرء به قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه وقد جمع المسنداء من سبعمائة ألف حديث قيل له أجمعتها على نية طلبت العلم على الإخلاص فقال أما لله فعزيز يعني لا أقدر أن أقول طلبت العلم لله ولكن حبب إلي شيء فجمعته بالله عليك أشعرت أنا وأنت أننا نطلب العلم لغير الله أننا غير مخلصين أكان أحمد بن حنبل ممثلا لما قال هذه الكلمة لو كانوا كذلك يظهرون خلاف ما يبتنون وأراد أن يظهر التواضع والقلب خال منه لما لمقته الله عز وجل وبغضه إلى القلوب لكن هؤلاء مع إزرائهم على النفس نشر الله لهم ذكرا حسنا وهذا لا يقول إلا من صدقهم في هذه الكلمات حتى كان يقف الواحد منهم في الموقف يوم عرفة ويقول اللهم لا تردهم من أجله اللهم لا تردهم من أجلي والواحد منه إذا سافر يريد أن يجتمع بالناس ليروا كيف يصلي، حتى ينقلوا هذا إلى الناس كبر في كبر في كبر رياء في رياء في رياء مرضى وهم يطببون الناس لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم إن مرض القلب قد يضر بآخرتنا ففتشوا القلوب أيها الإخوة وقفوا حيث وقف السلف وخذوا من حيث أخذوا فهو سبيل النجاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 من العجب أن الذي وقع في هذه الأصول الكبار السادة الكبار من العجب لقد وقع في الحرص آدم عليه السلام مع رجاحة عقله مع أن الله خلقه بيده وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء وقع في الحرص حتى عصى ربه عز وجل أفتصدقون هذا في من رزق هذه النعم التي لم يرزقها أحد من خلقه الله بيده وكلمه وشرفه هذا التشريف لكنه حالص على شيء من الرزق فلعب به الشيطان انظر الآن لو قيل إن الشيخ الفلاني حرص على شعبيته أو قناته أو منصبه وماله فلاعب به الشيطان حتى لاعب بأصول الشريعة انظر ما يقول الناس عن هذه المقالة يتصورونها في آدم ولا يتصورونها في كفلة بجانب بحر أليس هذا من شدة المرض أننا لا ندري بشيء ينزهون البقول ويتهمون النخل العالي يغارون كحرض الليل على شيخ قامت الأدلة الشرعية على مخالفته ويصدقون هذا في النبي آدم الذي جمعت له المناقب هل نحن نشعر بحقيقة المرض هل نشعر أن الشيطان يلعب بنا لا نشعر إبليس عليه لعائن الله أكان شيطانا مريدا منذ خلق لم يكن كذلك كان عابدا ساجدا موحدا ولذا كان مع الملائكة انظر ماذا فعل الكبر به والحسن لعب بمن برجل من الجن يسكن مع الملأ الأعلى رجل يسكن في السماء يرى الملائكة عيالا رجل في السماء أفسده القلب ضره الحسد حسد آدم على المنزلة التي كان عليها فلم يدعه الحسد حتى كفر وتبدل بعد الإيمان بالكفر وبعد الراحة بالعذاب وطرد ولعن لا يذكر إلا ملعون وكان في السماء مرحوم رضي بنار بسبب ما في قلبه لم يستطع لقلبه تحويلا كان عابدا أهلك الحسد لكن تتصورون في أنفسنا أن الحسد يهلكنا وأن حدنا يحسد أخاه حتى يزل تتصورون أن أهل العلم يحسدون فيخالفون ألم يدفع الحسد أحد ابني آدم على القتل وهو ابن نبي مكلم قريب عهدهم بالسماء وليس في الأرض خطيئة بعد ألم يحسد إخوة يوسف الأصباط أبناء يعقوب النبي ما لكم كيف تعقلون رجل رباه نبي يتصور فيه الحسد ولا يتصور فيه تفلات لأنه ابن شيخ أو لأنه أخ شيخ أو قريب لشيخ أو طالب علم إنه لمن العجب أن يزل في الأصول الكبار الكبار فما ذلك بالصغار إن اليهود لما جاءهم عيسى عليه السلام وعيسى لم يخالف التوراة ولكن أحل بعض المحر جاء بشريعة موافقة بل جاء برفع الحرب ورفع الإصر والأغلال عنهم في بعض ما حر وهو منهم ومن جلدتهم وجاء بالتخفيف جاء مؤمن بشريعتهم وفيهم الأحبار والرهبان والأمراء والقادة فحمل الحسد الرهبان والأحبار على الكفر به، فكيف والنبي جاء بشريعة مخالفة، جاء مبكتا لهم، ومنهم الأحبار والرهبان، منهم الأحبار والرهبان، فكيف يقر قرار المر، وهذه هي الصورة أيها الأخوة؟ سلفيا على هذا الدور لكننا نعيش ونقوم ونموت بالغلو في كل صور اي رجل يدرس شيخ كبير امام شيخنا امامنا المحدث الكبير اي رجل عجب عجب عجب إلى الإمام أحمد وقال تركتهم في خواسان يدعون لك وفي السيرة لصالح الناس بخير ما أبقاك الله قال أسكت وتغيظ عليه أيش أنا ومن أنا أيش أنا ومن أنا وجعل يبكي ودخل البي. والواحد اليوم نسمع الأبيات تلوى والأبيات والقصائد في مذحة ولا يقول أسكوت لأنه على الهواء أسكوت لا يقولها وهم يسمعون ما لو سمع عشرة من عشائه رجل من السلف لا تغير أمره. لكننا نسمع الآن القصائد في مدحنا ونضحك وهم كانوا إذا سمعوا تغيروا وتغيروا ولا يتركون المادح يكن انظر كيف كان القلب وكيف صار القلب لماذا يستحضر هؤلاء يمدحون الشيوخ على الفضائيات لماذا أليست هذه درجة معدة سلفا وبعروفة ستكون فقرات في كذا وكذا هذا منهج السلف هذا دينهم تلك قلوبهم كانوا هكذا يمتدحون في الوجه ويبالون وهم السادة الكبار الأخيار يقول هذا إمام المسلمين صدقا وشيخ الإسلام حقا الإمام أحمد أحمد الذي كتب بيده ألف ألف غير ما كتب له أحمد البكاء أحمد إمام المحنة الإسلام يقول أسكت أيش أنا ومن أنا جاء رجل إليه هذه القصة مع أحمد وصحت عن الحسن بن صالح وعن حماد يأتيه رجل جاء للحسن ثلاث مرات يقول رأيت في النوم ثلاث ليالي قائلا يقول بشر الحسن بالجنة فقال له الحسن أما وجد الشيطان أحدا يسخر به إلا أنا وأنت انظر كيف يجيبون انظر كيف كانت قلوبهم وكيف صرنا كيف صرنا أيها الإخوة نحن مرضى وإليتنا نتدارك أنفسنا أيها السلفي كن سلفيا على الجادة ولا تغضب لو رميت بمرض فكلنا مرضى فراجعوا أنفسكم أيها الإخوة ورادوا عصمة السلف وفتشوا عن أمراض القلب وعلموا أننا في محنة جسيمة لأننا لم نجد من يعلمنا ومن يزجر المادح وينصح المادح ويثنى على القاتح هل تتخيل النوازن؟ يتكلم في عرض النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون حجم المرض الذي نحن فيه أجمل شيء في الحياة العفاف العفاف وشق شيء أن يرمى المرض عرضه حتى ترى أهل القرى إذا سنت البكر قتلوها لا يصبرون هذا الجل فهذا جمع كبير من الشيعة يرمون عائشة بالزنة عائشة يرمون عائشة البتول يرمون أمك لا أم لك يرمون النبي في عرضه النبي زوجة من عائشة زوجة من إن عائشة لم تكن نزلت براءتها بعد وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي أي بلغني أذاه في أهلي الذين لا أعلم براءته فقام سعد وقال إن كان مننا أتيتك برأسه فأقره النبي النموذ النبي في مراته التي لم تظهر براءتها بعد حكمه القتل فما ذلك لما نزلت براءتها فياتي يقول للشيعة عبر وأنا أرد عبر قل عايشة زاني كما تحد وأنا أقول هي بريء يقول لا تعامل معهم بأدب الخلاف أدب مع سب أمينا مع من يرميها بالذنّة أدب مع هؤلاء فإذا خاطبنا لله ولرسوله ولعرضه وتكلمنا بكلام غريص ياتي الذين امتلأت قلوبهم بالمرض يقول لك سب الشيوخ نعم أنت لا تعرف إلا الشيخ أين أنت ومحمد تعرف عائسه؟ تعرفون عائسه؟ لم ترى في كل الجمعة إلا عند الشيخ آه لو رأيت عائشة آه لو رأيت معاوية وقد رمي بالفسق وشرب الخمر ونحن ننافع عنه على المنبر ما رأيت معاوية ما رأيت عائشة ما رأيت النبي ما رأيت إلا الشيخ وتزرع أنك تدافع عن العلماء أكانت عائشة ضلة سوف أريك صورة لتعلم ما في القلب أحد ذو اللحى ممن ينتمون إلى المذهب كان في مناظرة مع الشيع مع رجل من الشيع وهذا كله على الهواء ويمكنكم أن تاتوا بهذه الصورة من على النت وهو مكتوب بعنوان خناقة على الهواء سني جالس يدافع فقال له الشيعي وهو يتكلم عن منهجه فقال للسني أنت غضبت لما اتصلت بامراتك أنت غضبت لما اتصلت بي امرأتك فما كان من هذا السني لما سمع كلمة امرأتك إلا أن غضب وفي يده قوب الماء ألقاه في وجهه على الهواء وقام إليه يضربه لماذا فعل هذا لأنه لم يطر أن يقال امراته، فلم يتحمل فلم يرى الفضاء ولا الملايين ولا هذه الصور التي ستظهر لم يرى إلا مؤاتب آخر ممن يظهرون على القنوات الفضائية ظهر مع رجل Shiite صلي صدعه سنة صباحا مساء في الفضاء ويقول لمقدم البرنامج هؤلاء الشيعة يسبوننا أهل السنة والدليل على هذا أنه عز الرجل الشيعي بدأ كلامه بقوله وصلم على محمد وآله وقال عن أعداءهم نحن أعداءهم أهل السنة فقال له الشيعي لا إنما قصدت معاوية فلم ينتفر ولم يرميه بكوب الماء ولم يضربه لأنهم على الهواء لابد أن يليق. لماذا ضرب الأول لأن القلب حي لما ذكرت امراته نسي كل شيء لو كانت قلوبنا حية لنسينا كل شيء لكن واجلا شيعيا يقول إن معاوية بن أبي سفيان كان يشرب الخمر بعد تحريمها وأبو بردة إثمان من الصحابة كانوا يشربون الخمر كانوا فسقة ثم تكلموا في الخطبة الأولى زودا عن عرض معاوه زودا عن عرضه وفي الخطبة الثانية أتناول بعض شناعات الشيع يقولون عائشة زانية بل يقولون إن فرج النبي في النار لأنه نكه عائشة يقولون ان حفصة وعائشة وابا بكر وعمر تمالوا على سم النبي وهذا معنى انتظاهر عليه يقولون قل اعوذ برب الفلق جب في النار فيه ستة من الاولين وستة من الاخرين ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة قرأت هذا كله من الكتب ومن الجرائع ثم قرأت كلام الشيخ الذي يقول عبر وأنا أرد فهاهم عبروا وقالوا إن معاوية شريب خمر يقول أدب الخلاف فغيرة وغضبا على الصحابة ونساء النبي تكلمنا فيذا بهؤلاء لا يرون محمدا ولا عائش ولا معاوية ولا حفصة ولا أبا بك ولا عمر لا يرون إلا الشيخ يا مريض القلب هب أنني أخطأت في الشيخ خطأا بليغا لكنني دافعت عن معاوية دفاعا بليغا أي الكفتين عندك أرجح زودي عن الصحابة أم كلامي في شيخك أيهما أرجح أيهما أرجح إذا أخطأ المرء فيك وسبك ثم أكرم أباك ألا تدع الإسانة التي فيك للإكرام الذي في أبيك لكن محبة الصحابة عندنا كلمة محبة أمهات المؤمنين كلمة بغض الشيعة كلمة لم يصل إلى شغاف القلب لكن الذي وصل إليه هو الشيوخ ولو كنا منصتين ما رأينا هذا فإن الغاضب لله ورسوله يقول فإن عمر غاضب لله فقال عن حاطب منافق خان الله ورسوله أكان عمر جراحا شتاما سبابا ألم يقول سعد وعبادة لسعد بن عبادة من الأنصار أنت منافق تجادل عن المنافقين أكان بهذا القول الذي قاله غضبا على عرض عائشة انظر ما كلامي وما كلامه يقول أنت منافق تجادل عن المنافقين ولم تظهر ضراءة عائشة فلم يقول لهم النبي شيئا انظر إلى القلب الآن لا يدعون أحد يقولون اسمع هذا كلام الشيخ في الشيخ فلان اسمع كيف يطعن هل تركتم هذا جانبا واسمعتم الناس كلام الشيعة في معاوية حتى تتغير القلوب للصحابة انظر عن ماذا ندافع وعن ماذا يدافعون دافئ عن الصحابة لكن لأن القلوب مرضى لا نستطيع أن نستشعر هذا الحب هل تعلمون ما عاقبة عبر وأنا أرد ويمكن مراجعت هذا على النت إن مدرسة ثانوية عامة للفتيات في محافظتي دمنهور. في تايل برود مدرس بدأ يدخل الفصول ويعدد فيقول النبي فيه شر ويقول عائشة كذا وكذا ويتكلم فقام الفتيات بإرسال شكوى للمحافظ يذهب الشكوى لابد أن يمضي ويوقع الطالبات هل تتخيل أن أربعة من الطالبات اعترضوا وقلنا لماذا لا يكون الكلام صحيحا ويكون النبي فيه شر هل تتخيل هذا؟ عبر فعبر أيها الإخوة إن القلوب مريضة لا محبة لو أحببنا النبي حقا أقل شيء نرمي بكوب الماء في وجه من يحون في عرض النبي بالله عليكم أيقدر وحدنا أن يعلم أن رجل يتكلم على مراته ويقول فلانة امرأة فلان زانية امسكوها مع رجل فيرسل ليه فيقول عبر وأنا رد ويقدر أن يقول بلسانه نتعامل مع هذا بأدب أيقدر والله لا تقدرون لا تقدرون لكن مع عائسة نقدر أدب الخلاف ووثقة الخلاف وفقه الخلاف لا بأس مع معاوية لا بأس أدب قل لك معاوية كان بيشرب خمر ولا فهد رد بآدب نعم نحن لن نرد بآدب لن نرد بآدب لأن هذا عرض النبي وعرض الصحابة وهذا هو الأصل السلفي الصحابة ودينهم وتوقيرهم فانظر مع تغير القلوب كيف صار الحال ولو كان بالقلوب القلوب حياة وروني مخطئا جدا خطأ لقالوا لكن خطأ هذا الصحفي أشد فدعك من هذا الرجل سيأتي له يوم لكنهم لم يقوموا بإنشاء صفحات على النب باب الرد على الافتراءات على معاوية لكن صفحة الرد على افتراءات السيوف طيب والافتراءات على معاوية ألا تستحق صفحة ألا يستحق هذا الحديث الذي لبس به الرجل على العرام أن يرد؟ عليه أن تجمع له الردود أي الرجلين يحق بالانتفاق لو سبك رجل وآخر لقم أباك تبدأ بالانتصال لنفسك أنبي أبيك أولا ثم تدعو هذا جانبا لكنها القلوب أيها الإخوة وأنا لا أنزعكم من مرض القلب، ولا نفز، لأننا نريد أن نكون على الجادة، ونقول هذا لهم نصحا لأفiqu، نقول أفiqu أيوه الأخوة أفiqu، إن الأمر تب، أنظروا كيف حال قلوبكم، مع من، مع من؟ والله لقد أرسل إلي أحدهم رسالة في اليوم الثاني لعوض الفل الذي ظهر فيه النبي بهذه الصورة يقول تس أنت تسب الشيوخ قلت له سبحان الله كنت أظن أن يشغلك سب النبي عني في مثل هذا الوقت لا تذكر إلا الشيوخ لا تذكر النبي في مثل هذا الوقت نعم نعم إنها أمراض القلوب أيها الإخوة فلنتق الله جميعا ولا نثق أننا نحب الله ورسوله والنبي بل نواجع أنفسنا ونتهم أنفسنا بالكذب والرياء والنفاق والمخادعة حتى يواجه المرء نفسه لعله ينجو أما دعال إخلاص وصلاح القلوب هو الذي أوصل إلى هذا ولحن الصغار لا نتصور أن الشيطان يلعب بنا لكن نتصور بسهولة إن أنه لعب بالكبار فأفل لنا وتف إنني أدعو نفسي وأدعوكم وأدعوهم إلى العودة إلى طريق السلف إلى الإنصاب إلى مراجعة القلب إلى الاتئاد في النقد إلى الصبر على مرض القلب ومعالجته إلى السير على طريق السلف حتى نكون كما كانوا وإلا فإن الأمر جليل وكما قال الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يبدأ لك يوم القيامة ويظهر ما لم تكن تظن كنت تظن نفسك مخلصا ومرايا ومحبا فضحتك الحياة الدنيا ويوم القيامة يوم الفضائح أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته